إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوشئَّ ل آتَنَا كَُّ نَفْسٍهُ داهَا وَلَ حَقَّ الْ قَوْلُ مِن لَأَملَ أن نَّجَهَنَّ مَ مِنَ الجَّةِ وَ النَّاسِ أَجمَعين فَذوقُ بِماَا نَسيتُم لِق أََوْمِكُمه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 جَعَنَّ مِنهُم أَئَّتَ يَحُّونَ بِأَمرْرنَا لََّا صَدَروا وَكانوا بِآياتِنَا يوقِلُون إِ رَبكَهُ يَفْصلِل بَيْنَهُم يَمَ الْ القياامَةِ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ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 قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ مِن ضَرٍّ فَأَعِدْ ضَعَنَهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ